أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِنصَاد كتاب الأرض إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي قَضْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَلِإِرْصَالِ الْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دونه. قليلا مما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأثنا بياتا أو هم قائلون فَمَا كانََ دَغْووَهُم إجَّ أَهُم بَأْسُنَ إِا أَمْ قَالُ إَِّ أَمْ أن قَالُ إِنا قُا ظَيم الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَسْأَلْنَا الْمُرْسَلِينَ فَلَنُقَصًّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا فتجدوا إلا إبلي فلم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ قال أنا خير منه خلقتني من مال وخلقته من طيب قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغمين قَالَ أَرَأَيْتَ بِالنَّاسِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذِرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ إِلَىٰ قَوْمٍ لَّهُمْ قِرَاطُ ثُمَّ لَقَاهُمْ مِنْ دُيْنَيْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَثَرَهُمْ شَاكِرِينَ أَلَمْ خُذْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ كُنْتُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَبَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وَاسْكُوَ سَلَهُمَا اشْتَيْقَان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَأْوُونَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتٍ مَا وَقَالَ مَا لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا مَاءً إِلَى لُقْمَانَ مِنَ النَّاطِحِين تَجَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا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 اين طال لكما عدون مبين قال ربنا ظلمنا ان فتنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس السقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يكفننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباتهما ليريهما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 وَإِذاَا سَعَالُ فَاح شَتَْ قَاوا وَجَدَنَا عَلَهَا أَبَ أَنا وَلهَّهُ أَمَ رَنَابِهَا قُلْ إَِّ اللََّ لَا يَأمرُرُ بِالفَحْش أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقف وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلطين له الدين كما بدأكم تعودون فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا ضَلَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمْ مُسْتَغْدُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ أَن دُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسركوا إنه لا يحب المسركين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالقة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقفون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف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 أولئك انا لهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا أتهم رسلنا يتوسلون قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا بل نبل عننا وشهيد على انفسهم انهم كانوا كافرين الا يدخلوا في ف ب قَدَ خَلَتْ مِن قَبلَكُم مِنَ الجِ وَالْإِتِكن كلَُّ ماَا دَقَلَت أُممَ تُعََت أُخْتَهَا حتى إذا اداركوا فينا جميعا قالت أخراهم لأولاهم قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا مَا أُولَٰئِ الَّذِينَ أَضَلُّونَا فَآتِهِم عَذَابًا مُّزْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ بِرْفُو وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا فذُوقُوا عَذَابًا بِمَا كُنتُمْ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها الا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل كيغنموا فيسمعوا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 والَّذينَ آممَنوا وَعَنِل فوالِحاتِ لاُ كلَلِّفُ نَفْسًا إَِّ ُصهَا لا نُكَلِّفُ نَفسَّن إِللا صْعَهاءُ لائِكَ أَفْحابُ جََّ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ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 فأذن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين الذين يخدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حسرون وعلى الأعراف رجال يحرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا خُرِجَتْ أَبْصَارُهُمْ فِي الْقَآءِ أَصْحَابَ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ عابُ الْأَحْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِثِيَمَاهُمْ قَالُوا مَا أَوْ مَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أُخْ مَا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب ارِفْحَابًا الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنّ الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضروتهم الحياة الدنيا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 على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه مِن قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل فَهَلَّنَا فهل من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفسرون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 ثم التوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حكيثا والسمس والقمر والنجوم متخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وقفية إنه لا يحب المعتبين ولا تفتدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المفتنين وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا ثُقِلَتْ بِهِ أَرْضٌ مَّيْتَةٌ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالك ولكني رسول من رب العالمين وَبَلِّغُوكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَاعَدتُكُم أَن نُّزِيلَ عَنكُم رِّجْزَكُمْ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ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 إنا لنراك فِي سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِنَ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجادكم في الخلق بطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلسون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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجابلونني في أثناء إن سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِن مَّعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَصِرِينَ فَإِن جَاءَهُ بِرَحْمَةٍ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا ثُمَدَّ أَقَاهُمْ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أُبِّهَا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ سَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من دَعِي عَابِدِينَ وَبَوَّأَكُم فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُم فِي الْأَرْضِ تَأْكُلُونَ مِنْهُ شُهُولَهَا قُطُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اتَّكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَطَعُونَ نا قَدْ وَجَأَ أَمْرِي رَبِّي وَطَالُوا يَا طَالِسُ ثُتْنَا بِمَا تَعِدُنَا وَقَالُوا يَا طَالِسُ بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ فأقلت جمر وجلفت فأصبحوا في داره جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحتم لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ام قال الا ام من قال اخرجهم من قريتكم ان هم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاتبة المجرمين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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتقدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفتدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا تصبروا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 وَفِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَسَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَفِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن استبعتم شعيبا إنكم إذا لخافرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين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 ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَسَنَةً وقالوا قد مت آباءنا الضراء والتراء فأخذناهم بغفة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم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 افا امِن اهل القرى ان ياسيهم باسنا بايا وهم نائمون او امِن اهل القرى ان ياسيهم باسنا ضحا فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَرَأَى يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَكُنْ قَدْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كذَلكَ يَقُبَع اللهَّهُ عَلَ قُلُ بِ كَاتِرين وَنَا وَجَجنَا بِأَسَّم مِنْ عَد وَإ وَكَدَرَ أَكثَرَهُم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 وَقَالَ مُوسَىٰ يَخِرْ عَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ قَالَ عِيسَىٰ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا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 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا نَاك وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَسْكَنُ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَذَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا وَمَا تَنفَعُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اصْبِرْ عَلَيْنَا وَصَبْرًا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفتدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ولستحي ساهم واننا فان قومه قاهرون ظلم موسى لقومه استعينوا بالله رب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمستقيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قَالَ عَتَى رَبُّكُمْ أَنْ يُبْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْسِنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَ أَسْمُ مُحْسَنَةٍ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن كُنْتُمْ ضَلُمُمْ ثَنِيَّةٌ يُظَيِّرُوْنَ بِمُثَوًى وَمَنْ مَّعَهُ أَلَا إنما طائر ظَم لا يَعلَم وَقَاوا مَهَا تَأتِناَ بِ مِن آيَةِ لِدَحَرَ ل بِهَا فَمَا نَحنُ لََ بِمُقِن فَأَرتََّ عَلَهِ مُّ فَانَ وَجَردَ وَالقُمَّ لَ ذَٰلِكَ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدتَ عِندَكَ لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كتفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقلنا منهم فأغرقناهم في فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَغْرَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَصْدُرُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 ان هؤلاء تبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون طال او يريد الله ابغيكم الى وهو فضلكم على العالمين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 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَنَنَا بِعَشْرٍ فَسَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا ذَ أَمُثَالٍ قاتِنَا وَكََّمَهُ رَبّمُ قَالَ رَبِّ أَر أَُ إِلَْ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فتوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني ثَيتُكَ عًَاَّ سِبِسَلَاتِ وَذِكَلَ م فَقُزْمأَْ سَيتُكَ وَكُم مِنَ الش الشكِلين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 تأفِْف وَ آياتاتَّينَ يتَكَُّونَ فيِي الأأَغضِ بِ وَيل الحَفِ وَإِ يرَو كلُ آيَةِ لا يُؤمنُِ بِهَا وَإ يَرَثَبلَ روشْ بِ لَا يَتَّخِذُ تَبلَ وَإ يرَ تَبلَ الغَيّ يَاتَّخِذُ تَدلَ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 هَلْ يُجَدَّى هُنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتَخَاضَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلِيفَةٍ اجْتَلَى لَهُ قُوَّار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِذْ تَخَوَّفُوا وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا تَقَطَّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَئِن مَّرْحَمَنَا رَبُّنَا وَلَيُصْلِحَنَّ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 قال بنا امنا من القوم اضضعوني وكانوا يقتلونني فلا تسكت بي الاعداء فلا تسكت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْعِندَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وكذلك نجزي المسترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 لَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ فَأَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي مِنَ الذَّالِمِينَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أيها الإخوة نذكركم بأن حقوق الطبع والتوجيه محفوظة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء فَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ فِيهِ يَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِنَا وَهُمْ فِيهِ يُسْتَهْزَؤُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي ش الذي يَجِجُونَهُ مَكتُ بَأَدَهُم في التَّوْرَاتِِ وَالإِن جأمُ بِالمَأْ يَأمُمُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُم معنُِّم كَجْ وَيُحُِّ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَبَائِحَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ لَنَا أَهْلُؤُ لَائِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 وَشَبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَسْلُون بالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هُمْ فَتَيَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ٱسْقِى رِبَاعَهُ قَوْمَهُۥ ۖ أَنِ ٱضْرِبْ بِعِصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَتَجَذَّزَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أناس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 انطِل لَهُمْ مَسْكَنًا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نُؤْتِكُمْ خَيْرًا آتِيكُمْ فَسَنَزِيدُ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا ۗ لَّاءَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شديدا قُلُ ماعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن السوء اقضنا الذين ظلموا واقضنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفتنون فلما ماعوا عنا ما انه عنه قلنا لهم كونوا قردا خاسئين وإذ تأذن رَبُّكَ ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يثومهم سوء العذاب إن ربك لتريع العقاب وإنه لغفور وَقَضَىٰ نَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرب هذا الأبنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرب مثله يأخذوه ألم يغفذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 وَإِذne قَضَى الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنّوا وَظَنّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَالْقُرْآنِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ, وأشهدهم عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى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 أَو تَقُلُ إِما أَشركَ بَ أُناَ مِ قَدَلُ وَكُ ذَُّةً بَعدين أَفَةُم لِك بِمَا فَعلَ مُضَقِلُ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ فسَلَفَ مِنهَا فَأَثْبَعهُ شتَْْطَانُوا فَكَانَ مِن الرَويِي وَلَْ شِن لَ وَفَأْنهُ بِهَا وَلَكِهُم أَقْلَدَ إِلَ الأرضِ وَالتَّبَهَا وَ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقطص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم فأولئك هم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 أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ أَوْ جَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا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 إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُنْذِرٌ أَوَلمْ يَرَوْا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسى وَأَن عَسى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ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 قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حكي عنها قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَا كُلُّ مَا يَتَسَرَّى النَّاسُ لَيَعْلَمُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ الله ولو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إِلَّا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 فَلَمَّا أَسقَلَ الدَّ وَلهَّه رََّهُ مَالَ إِن آثَيسَنَا قَاالِحََّ نَكُونًاَّ مَِ شْتَكِدِين فَلَمَّا آتَهُ مَا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 أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱشْرَكُوا۟ فَمَا تُمْكِنُونَ ثُمَّ نَكِيدُ لَكُمْ فَلَا تُظْفِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ يَٰللهُ ٱلَّذِى نزل وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَغَمْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ دَقَرُوا إِلَى مَا اتَّسَهُمْ طَائِرُهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَكَرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِنَىٰ فَمَا لَا يَنقَطِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا يَذْكُرْكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ